يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق ساقا احد يا ايها الانسان النفس المطمئنه يومئ الى ربك راضيه ثم رضيا فادخل لي في عبادي وادخل الجنه تي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 وَاَلِيدُهُ وَمَا وَلَدَ لَمْ قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَد ذَهُ بُ أَن لَّيَقْدِرَ عَلَيْكِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَبَذَا أَيَ سَبَأَ أَلَمْ يَرَ أَحَدَ طَلَمْ نَجْعَلُ لَكُمْ أَيْنَ وَلِسَانَهُ شَفَتَيْنِ وَغَادَتْ يَدُنَا نَجْدَيْنِ فَلَنُقْتَحِمَ الْعَقَابَ وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ لَعَقَبَهُ فَكُّ رَقَبَهُ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ يتيماً ذا مقرباً أو مسكيناً ذا مترباً كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا